ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو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 لَنَا أَجْرُ النَّعِيمِ وَهَدَيْنَا He knows in cũng là mâ la bố Tuy anh khó cùng suy vàkho la có địa anhã وَإِنْ أَفَضْتَ عَنَّا فَقَدْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ لَا فليقات في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا porém